وما فضل العشر الأولى من ذي الحجة وما قيمة العمل فيها الليالي العشر التي أقسم الله بها في أول سورة الفجر قيل إنها العشر الأول من شهر الله المحرم ونسب هذا إلى ابن عباس وقيل إنها عشر ذي الحجة ونسب هذا إلى مجاهد والسدي والكلبي بل نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من رواية ابي الزبير عن جابر وان لم تثبت هذه الرواية وهذا القول رجحه الكثيرون وبخاصة أن الليالي العشر ذكرت مع الفجر وكثيرون من المفسرين قالوا إنه فجر يوم النحر وهي كما قالوا ليالي أيام عشر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 إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا أصح ما ورد في فضل هذه الأيام ولكن ما هو العمل الصالح هل هو نوع معين من العمل أو هو كل قربة يتقرب بها إلى الله جاء في بعض الأحاديث النص على بعض القرب ففي رواية الطبراني بإسناد جيد ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلي العمل فيهن من أيام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتحليل والتهليل والتكبير فالعمل هو الذكر لكن جاء في حديث غريب أي رواه راو واحد فقط للترمذي جاء قوله يعدل صيام كل يوم صيام سنة وقيام كل ليلة منها قيام ليلة القدر فالعمل هو الصيام والقيام ولهذا أرى أن أي عمل صالح له ثوابه المضاعف وبخاصة ما نص عليه في بعض الروايات من الذكر والصيام والقيام وكان سعيد بن جبير يجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما كان يقدر عليه ولعل الفضل سببه أن هذه الأيام هي التي يكثف فيها الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء فريضة الحج والعمرة ويعيش الناس فيها في ظلال الروحالية والشوق إلى الأماكن المقدسة سواء منهم من سافر ليحج ومن لم يسافر والعمل الصالح إذا وقع في ظل هذه الروحانية كان ارجى للقبول ومضاعفة الثواب وبخاصة أن هذه الأيام فيها يوم عرفة الذي جاء فيه حديث رواه ابن خزيمة وابن حبان ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة وفيها العيد والحج الأكبر وهي أيام يتوفر فيها الأمن في البلاد الإسلامية لتهيئة الجو للمسافرين للحج ولمن خلفوهم وراءهم وذلك بالانشغال بالعبادة والذكر يقول ابن حجر في كتابه فتح الباري والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع امهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقه والحج ولا يتأتى ذلك في غيره وعلى هذا هل يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم فيه احتمال انتهى ما قاله ابن حجر والمعنى أن هذه الأيام يسن للإنسان أن يكثر فيها من العبادة بأي لون من ألوان العبادة، فالثواب مضاعف إن شاء الله والله